الإنسانية والفكاها، أيما ما كان القول في تعريف الضحك وتعليله، فمن أصح الأقوال مع جميع التعريفات والتعليلات أن الضحك، كما قال بيرجسون، ملكة إنسانية من طرفيها، فلا يضحك إلا إنسان، وما من شيء يضحكنا إلا أ أن يكون إنسانية في صورة من صوره، ولا على سبيل التشبيه، ولنا أن نقول إن الإنسان حيوان ضاحك. كما نقول إن الإنسان حيوان ما يطق بذلك أن كل إنسان يضحك بلا استثناء؟ كلا إلا كما نعني أن كل إنسان ينطق ويفكر ويتكلم بلا استثناء فهناك خرس لا ينطقون وهناك بل لا يفكرون وهناك صغار أو همج تتولهم الغرائز على نحو قريب من سيطرة الغرائز على الأحياء التي لا تساوي البشر في الخلق أو في الذكاء ولكننا مع ذلك نقول إن الإنسان حيوان ناطق ونريد بذلك أنه ناطق بالقوة على اصطلاح المناطقة أو بالاستعداد العام في أمن أبناء نوعه كما نقول في عرف المصطلحين وكذلك يقال إن الإنسان حيوان ضاحك ومنه جماعات بدائية لا تفهم الضحك ولا تدري موقعه من عمل الناس ولا تميز بين المضحكات وغيرها من الأعمال المخالفة للمألوف لأن مخالفة المألوف بين أبنائها ظاهرة نادرة جدا بانتباعهم على العرس المتوارث الذي لا يخالفونه إلا وقعوا في محظور المحرمات مع قصورهم عن المقارنة التي تتضح منها النقائد ومواطن الضحك أو الاستغراب ولعل هذا العجز عن الضحك في هذا الطور من أطوار الإنسانية معزز بقول القائلين إن الضحك خاصة إنسانية لا يشترك فيها عامة الأحياء فلا يضحك الإنسان وهو بعد قريب من أطوار الحيوانية بحكم الغريزة وغلبة العادة على التفكير وإذا رجعنا إلى تفسير بيرجسون بهذا الصدد فلا محل للمفاجأة من جريان الإنسان على سنة الآلات في اضطراض العمل بغير تفكير فإن القبائل البدائية المغرقة في الهمجية تجري كلها على هذه السنة ولا يكون فيها مخالصا للمألوف إلا الذي يشذ بالتصرف على خلاف الوتيرة المضطربة والنهج المرسوم أما بعد هذا الطور من الهمجية البدائية فالشعوب جميعا تعرف الضحك وتعرف وضعه وموضعه بالتجربة العملية وإلا لم تعرفها بالتفسير والتقسيم ونريد بوضع الضحك من يخلقه بتمثيل المضحكات واختراعها وحكايتها كالفنانين والندماء ونريد بموضوع الضحك من يكونون أضحكة الناس بالغفلة أو النقص أو التصرف المتناقض الذي يحول شعور ناظره من وجهه إلى وجهه على حين غرة على الإجمال الأمم الضاحكة وقد جرت عادة المعاصرين على وصف بعض الأمم بالفكاهة وتجريد بعضها منها أو وصفها بجهلها وبطء الإحساس بها عند المقابلة بينها وبين الأمم الفكاهية والثابت الذي لا شك فيه عن جميع الأمم أنها أخرجت نوابغ الفكاهة في جميع أجيالها وأنها في العصر الحاضر تمثل الفكاهيات وتعرضها على جمهرة من أبنائها فلا توجد أمة متحضرة لها تاريخ قديم خلت من نوابغ الفكاهة ومن آثار هؤلاء النوابغ في الآداب والفنون، ولكننا نرى أن إحصاء النوابغ هنا لا يفيدنا كما يفيدنا دليل الأمثال التي يتداولها الناس ويتوارثونها جيلا بعد جيل فإن آثار النوابغ قد تكون مقصورة عليهم وعلى سئة من قرائهم أو من القادرين على الاستمتاع بفكاهتهم، ولكن الأمثال الشائعة ترجمان صادق لتفكير الأمة وشعورها وطريقتها في التعبير عن تجاربها وهذه الطريقة تكاد أن تتفق في جميع الأمم أو تتقارب غاية التقارب في المضامين والمرامي وإن لم تتقارب في اللفظ والتركيب وهذه أمثال الأمم بين أيدينا تقترن فيها الحكمة أو تأتي فيها الحكمة من طريق الفكاهة على أسلوب تمتزك فيه السخرية بالتعكم والعطف والدعابة وتأخذ فيه الحكمة مأخذ الجد والمزاح في وقت واحد لأنها تشير إلى عواقب الخطل والحماقة إشارة التعقيب بعد مرور المئات من الأمثلة والقرائم والمناسبات فهي تتكلم في أمان بعد فوات الضرر وقبل وقوعه على المقصودين بالنصيحة والتفكير وعلى سبيل التنثيل بالواقع نستشهد هنا بالأمثال في أمتين من أمم المشرق وأمتين من أمم المغرب يقال عن أحداهما أنها أمة ذات فكاهة أو أمه فكاهية ويقال عن الأخرى أنها لا تفطن للفكاهة وأنها اشتهرت بالجهامة وأخذ الأمور كلها بالجد والصراحة التي لا تعرف التورية والتلميح. وفي المشرق أمة الفرس مشهورة بالنكات القديمة والحديثة من عهد الحضارة الكسروية وأمة اليابان مشهورة بالكد والدأب والانصباب على العمل والتكليف وفي المغرب قابل هاتين الأمتين الأمة الفرنسية في صفة الفكاهة والأمة الألمانية في صفة الجهد والجهامة وهذه طائفة من أمثلة الأمة الفارسية التي يقال عنها أنها فرنسا الشرق نتبعها بطائفة من أمثلة الأمة اليابانية بغير اختيار بين صفحات الكتب الجامعة لأمثال هاتين الأمتين أمثال فارسية الصدق والسكر زميلان الحب والعطر لا يختبئان الخادم الجديد أسبق من الغزال ليس القلب مائدة تبسط بكل ضيف الذهب والحجر من معدن واحد في الصندوق الخائط عريان والإسكاف حاف الجاهل لا نقع فيه لا هو إنسان ولا هو حمار يبيع الجلد قبل صيد الغزال من دواعي الرثاء أن تنفق الذهب في الطلاء لا لزوم للسمك في بركة بلا ماء الكلام يلد الماء والأمطار تلد الثلوج ما الفائدة عندما أستطيع لا أعرف وعندما أعرف لا أستطيع وهذه متفرقات بعددها 12 من أمثال الأم اليابانية في معارض شتى من حكمة الحياة الحب لا يميز بين الميكاد والفلاح قد ترى السماء من ثقب إبرة صدر الإنسان أصوى من الصناديق لأسراره نصف الناس يضحكون من النصف الآخر والنصفان حمقى إذا تقدمت الحماقة رجعت الحكمة أعطى العواصف لا تثير الموج في أعمق الآبار ما من شجرة تحمل الأرز مطبوخة السكير يدري بعار الخمر ولا المفيق يدري بسلطانها لا يرجع الضحك بما أذهبه الغضب المبالغة في التحية ازدراء أجمل الغلال نبت في حقول الآخرين أقرص نفسك تعلم لماذا يصيح المقروس والأمة الفرنسية أشهر أمم الغرب بالفكاهة فيما تداولته الألسنة من شهرة الأمم وهذه متسرقات من أمثالها لا تذهب الفضيلة بعيدا إلا أن يكون الغرور في ركابها حب الذات أبرع المتملقين المذنب المحبوب سرعان ما تنكشف براءته فيال بلا علم أجنحة بلا أقدام الحمقى القدماء أحمق من إخوانهم المحدثين البساطة المفتعلة تكلف مطلي لا يقول عن الحظ إنه أعمى إلا الذي لا يراه تزيدنا السن حمقا كلما زادتنا حكمة أصدقاءنا الأعزاء يقولون كما نقول الحب مملكة المرأة للقلب منطق لا يعرفه المنطق الذي يحسن الحساب لا يثق في حساب وتلي هذه الأمثال الفرنسية طائفة في مثل عددها من الأمثال الألمانية وهذه هي سفينة وتدها من الذهب ترسو في كل ميناء إن لم تكن مطرقة فكن سندانا الكيس الفارغ لا يخف مستقيما، بطن فارغ أشجع من رأس ملاه الضرير أقل عثرات من البصير من بدأ بالالف انتهى إلى الياء التخمة أقتل من الجوع طريق الشحاذ لا ضلال فيه آدم وحواء أكل التفاحة ونحن نطالب بقائمة الحساب امرأتان طيبتان في الدنيا إحدى ماتت والأخرى مفقودة المرأة التي لا يصحبها أحد يصحبها الجميع يضحك من المدوب من لم يعرف الجراح وهذه 12 مثلا من كل أمة مشهورة بالفكاهة أو مشهورة بالجهامة ويرؤننا لو جعلناها عشر أضعافها لم تغيرت نسبة الموازنة بينها ولا خرجنا منها بتصديل حاسم بأمة على أمة حين نقتبس فكاهة الأمم من تجاربها وأمثالها كلها سواء في مسج الجانب المضحك بالجانب الحكيم من تجارب الحياة المتكررة ولا شك أن هذه التجارب وهذه التعبيرات عنها أدل على ملكة الفكاهة الشائعة بين بني الإنسان من الأقوال المتفرقة على ألسان الآحد وهناك مقياس آخر للفكاهة الشائعة بين بني الإنسان نرجع فيه إلى مواسم الفكاهة التي تعرض لجميع الأمم في حالات متماثلة وهي حالات التنفيذ عن الحرج أو حالات التمرد والاحتجاج على البدعة الشائعة ولا سيما البدعة التي حان لها أن تزول أو تبدلت دواعيها بتبدل الأحوال وشعوب الصقالبة في أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى من الشعوب التي اشتهرت بجهل النكتة وخشونة الفطرة وقلة الفطمة لكل معنى في القول غير معناه الصريح الذي يفهم على وجه واحد ولا يفهم على وجهين، كما يغلب على جميع المضحكات إلا أن هذه الشعوب قد رويت عنها نوادر في مواسم الحرج لا تفضلها من نوعها نوادر الشعوب الغربية في أمثال هذه المواسم وهذه متفرقات من تلك النوادر مأخوذة من الصحف أو من مجاميع الفكاه العالمية التي تصدر من حين إلى حين وليس فيها أمزجة الأمم التي تروي تلك النوادر على غير قصد من جامعها أرادت إذاعة روسية أن تطلع الفلاحين على أجهزة الإذاعة وأن يشترك كل منهم في إرسال الحديث إلى العالم بكلمة واحدة لا يزيد عليها فلما تقدم الفلاح الأول وسئل أن ينادي بالكلمة الواحدة صاحب ملء فيه النجدة وطاف مفتش من مفتش الدعاية بين الفلاحين المتذللين فقال في بعض القرى للشاكين من قلة الطعام والكساء ماذا تقولون؟ أتشكون من أبدع المذاهب الاجتماعية من أجل لقمه وفرقة؟ فماذا عساكم قائلين لو رأيتم الإفريقيين العراة الذين لا يعرفون الخبز ولا الطعام المطبوخ في مجاهل القارة السوداء؟ فحك أحد السامعين رأسه وقال أظن يا حضرت الرثيق أنها هؤلاء سبقونا لا أبدى المذاهب الاجتماعية، وساح تاجر مجري في روسيا والأقاليم المجاورة لها، فجعل يرسل التذاكر البريدية إلى أصحابه كلما نزل بعاصمه من العواصم، فكتب في التذكرة الأولى تحيات من موسكو الحرة، وكتب في التذكرة الثانية تحيات من وارسو الحرة، وكتب في التذكرة الثالثة تحيات من براغ الحرة. ثم صمت شهرا وجاءت إلى أصدقائه من باريس تذكرة يقول فيها هذه المرة تحيات من الحر رابينوفيتش واقترب غريب في بودابست من جند الشرطة ليسأله عن الساعة ونظر الشرطي إلى النوافذ وقال له إنها الساعة الثامنة وثلاثون دقيقة بالضبط فعجب الزائر الغريب وفتحه بعجبه قائلا كيف عرفتها وأنت لم تنظر في ساعتك قال الشرطي هذه النوافذ المغلقة في هذه اللحظة دليل على معاد الإذاعة الأجنبية واجتمع ثلاثة مساجين بأحد المعسكرات فقال أولهم همسة أنا هنا لأنني متهم بمشايعة راداك وقال الثاني أنا هنا لأنني متهم بتأييد راداك وقال الثالث أنا هنا لأنني راداك وقد نقلت عن الألمان في ايام هتلر حكايات يتداولها الشعب الالماني من قبل التمرد والاحتجاج على شدة الحجر او على البدع الاجتماعية ونختار حكاية من كل منها تنبئ عن سائرها فمن حكايات التمرد على الحجر وسوء الحال ان رجلا ضاقت به الدنيا فعاول على الانتحار واشترى حبلا ليشنق نفسه فانقطع الحبل ونجا الرجل من الموت لان الحبل ارساتز او تقليد صناعي اشترى ثم من صيدلية وضاعف الانتدار فلم يموت لان السم ارساد اي تقليد صناعي للمواد التي تصنع منها السموم. واشترى مسدسا واطلقه على نفسه فلم يموت لان المسدس والرصاص كله لا يميت فلما يأس من الموت اعادل عن الانتحار واجمع عزيمته على البقاء واحتمال الحياة على علاتها وذهب الى مطعم اكل فيه وشرب وافرط في اكل اللحوم وشرب الجعة تعويضا لما فاته من متعة الحياة في اليومين السابقين فمات في هذه المرة لأن الطعام والشراب أرسادز وشاع بين الفتيات زي الملابس القصيرة التي تكشف عن الصدور والسواعد والسيقان وعاد أحد الأزواج إلى بيته في بعض تلك الأيام فاستقبلته زوجته متهللة وقالت له أتدري يا فلان أنهم يبيعون الفساتين بالتقسيط على عشرة أقصاد وقد انتهست الفرصة واشتريت فستانا يوفر عليك سجاد ثمنه الكبير دفعة واحدة فنظر الزوج الامرأة التي كادت أن تبدو أمامه بغير جساء وقال وهو يظهر موافقة على مضد أظن أن هذا هو القصة الأول من الفستان النوادر القرقوشية إن الاستعداد بتأليف الفكاهة التي تنفس بها الأمم عن صدورها في أوقات الحرج كاد يتساوى بين جميع الأمم ومنها أو في مقدمتها الأمم التي لم تشتهر بالنكتة واشتهرت على نقيد ذلك بأنها تجهلها ولا تحسنها ونقول إن هذه الأمم في مقدمة الأمم التي تؤلف النكات في هذا الغرض لأنها في الغالب هي الأمم التي تبتلى بالحرج وتعز عليها حرية القول فلا يوجد في العصر الحاضر نظير لهذه النوادر في الأمم التي تملك حرية النقد وتجهر بآرائها في حكومتها وحكامها ولا محل للمقارنة بين الشعوب الأوروبية في هذا الباب من أبواب الفكاهة لأنها لا تتساوى في ظروفه ودواعيه وإنما تستطاع المقارنة بين النكات المتقدمة والنكات التي شاعت في مصر على عهد القرقوش ودونها ابن مماتي في كتابه المسمى الفشوش في حكم قرقوش وليست كلها من تأليفه وابتكاره بل هي مما يشيع مجهول المصدر ثم يقاس عليه ويظل في طي الكتمان إلى حين وإحدى هذه النوادر أو النكات قد سبق لها نظير في النوادر التي استشهد بها فرويد وهي نادرة الحداد المحكوم عليه بالموت قيل أن غلاما لقرقاش قتل نفسا وحكم عليه بالشمق ثم تشفع لديه الشفعاء وقالوا له إن حدادك ينعل لك الفرس ويخدمك فإن شنقته لن تجد غيره ونظرك القرقوش ناحية الباب ووقعت عيناه على رجل قفاص فقال هذا القفاص لا حاجة لنا به فشنقوه في مكان الركبدار وهي وظيفة الغلام الحداد عنده وعلى هذا المثال تجري النوادر القرقوشية التي أثبتها ابن مماتي في كتابه أو تناقلها الرواه على لسان غيره ومنها نادرة الرجل الذي أوثقه الناس وحملوه حياً ليدفنوه وهو يصيح في النعش مستغيثاً بقراقوش فلما سمعه قراقوش ترك المشيعين يمضون به وقال له ويحك لا أصدقك وأكذب ماءه وراؤك وقيل إن القراقوش نشر قميصه فوقع القميص من الحد فتصدق بألف درهم وقال لو كنت ألبسه ساعة وقوعه لن كسرت وقيل إن جندياً نزل في مركب وكان به سلاح وزوجته وهي حامل في سبعة أشهر فصدمها الجندي وأسقط حملها فأخذ زوجها بتلابيبه وقاده إلى قرقوش وقضى على الجندي أن يأخذ الزوج ويطعمها ويكسوها ولا يعيدها إلى زوجها إلا وهي حامل في سبعة أشهر وشك إليه مدين أنه يجمع دينه ويذهب به إلى صاحب الدين فلا يجد. ثم يأتي هذا سيطالبه ويلح عليه وهو خالي الوفاض لا يملك السداد فأمره القرقوش بحبس صاحب الدين حتى يعرف المدين موضعه متى جمع المال المطلوب منه ولا يضيع الدين على صاحبه بين البحث والتأجيل وكان القرقوش باز يصيد به فطار الباز ولم يعود اليه فأمر بإغلاق أبواب المدينة ليرجع الباز اليه كذا أغلقت جميع الأبواب وشك إليه بسلحون بردا أصاب القطن وأتلفه والتمس منه أن يعفيهم من الضريبة ذلك العام فأبى أن يعفيهم لأن القطم إنما أصيب بالبرد لإهمالهم وقلة درايتهم ولو زرعوا معه صوفا لما أصابه التلف من برد الشتاء ومن باب هذه الحكايات عن قرقوش حكايات كثيرة يتناقلها المصريون عن الحكم التركي في عصر المماليك وبعد عصرهم إلى أيام الخديوي إسماعيل وبينها أن حاكما تعود أن يقترب مالا من بعض الصيارثة ويكتب له وثيقة بها ثم يأمره بابتلاعها إذا جاءه في الموعد مطالبا لحقه ولا يزال يقترض ويأبى السداد على هذا النحو ويضيف الدين الجديد إلى الديون القديمة حتى يأس الصيرفي من سداد جميع الديون فلما استدعى الصيرفي بعد ذلك جاءه ومعه ورقة شفافة ورجاه أن يكتب له الوثيقة عليها ليسهل عليه ابتلاعها موعد السداد ومنها أن واليا كان يجمع الضرائب ولا يقبل عذرا في تأخيرها ولا يزال يقول لمن يعتذر بقلة المال ماذا أليس لديك أربعون ريالة وعلم القوم من تكرار هذه الأربعين أن الرجل يملك أربعين ريالة فلا يصدق أن أحدا لا يملكه مثله ونقبوا دفائنه حتى عثروا بالثروة المجهولة أو المعلومة فلم يضرب الوالي بعدها أحدا يماطل في الضريبة وجعل يقول لكل معتذر من أين لك أربعون ريال يا مسكين أنا لا أملك ريال واحد من الأربعين ومنها أن والي كان يصلي في أخريات أيامه ويطبع الصلاة بالدعاء والنحيب ويسأل الله أن يكسر له جنوبه لأنه قتل أربعة وسمعه زميل له فأدهشه أن يستعظم هذا الذنب اليسير وينحب هذا النحيب من أجل أربعة قتلهم وهم في حسابه عدد غير كبير فقال له كأنه يؤنبه ألم تقتل في حياتك غير أربعة يا أغا قال لا يا صاحبي أربعة من الترك أما الفلاحون فلا عداد لهم فيما أذكر وأشبه هذه النوادر لو أحصيت لجتمع منها مجلدات تربع للعشرات من أمثال كتب الفاشوش في حكم قرقوش وهي جميعا من تأليف أمة مشهورة من قديم الزمان بالقفش والنكتة السريعة فإذا قولبت هذه النوادر بنوادر الأمم التي لم تشتهر بالفكاهة في أوروبا الحديثة ظهرف من المقابلة أن الاستعداد متقارب أو متساوي بين جميع الأمم وإنما تزيد النكتة المصرية بطابع خاص بها وهو الجمع بين التنفيس عن الحرج وبين وصف الحاكمين بالغفلة والبلاها وسبب هذا الفارق أيضا راجع إلى ظروف الاجتماعية لا إلى طبيعة الضحك في النفس الإنسانية فإن الحاكم الذي تصيبه النكتة المصرية من غير اهل البلد فلا ضير من اتهامه بالغفلة والبلاهة واعتزاز المحكومين على الحاكمين بالسطمة والدراية ولكن هذا الاعتزاز في اوروبا الحديثة يصيب المحكومين كما يصيب الحاكمين لانهم من عنصر واحد فلا حاجة في النقطة هنا الى اكثر من التنفيس عن الحرج وتمثيل الحجر على السنة والاقلام فكاهات عهود التحول وأتم من هذه المواسم الفكاهية التي تنفس بها الأمم عن صدورها فكاهة أخرى أعم وأبقى أثر لأنها تشمل العهود المتحولة في حضارة واسعة تحيط بأمم كثيرة وتأتي هذه الفكاهة في أوانها حين تؤذن العهود بالتحول لتزعزع أركانها وزوال مقوماتها فينبري لها نابغ ملهم في فن النقد الفكاهي يجسمها في شخصية مخترعة يجعلها هدفاً للسخرية والتسخيف أو يعمل إلى شخصية خيالية قائمة يلبسها ذلك الثوب ويودعها بقايا النفاق والتكلف والتقاليد الخاوية التي تتخلف بعد أجيال عدة في أعقاب العهود الدائلة التي آذنت شمسها بالأفول من هذه العهود المتحولة عهد الفتك وإشباع البطون والشهوات في القرن الخامس عشر للميلاد وقد تصدى له الأديب الفرنسي رابليا فمثل ملوكه وأبطاله في شخصيتين خالدتين احدهما شخصية جارجينتو الذي يلتهم الآدميين والأنعام نهما، ولا يشبع ولا يكف عن الطعام والأخرى شخصية بيكرو الشول الذي ضربت نفسه بالعدوان وهانت عليه النفس البشرية يزهقها لقليل من المال أو لنزوة من نزوات الساعة أو لغير شيء غير العتوب والطغيان وليس أدل من اصطحاب هذه المساوئ في العهود الدائلة من آيات القرآن الكريم في سورة الفجر حيث تنعي دول التبابعة والفراعنة والجبابرة جميعا في أمثال هذه العهود ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوت عذاب، إن ربك لبالمرصاد، إلى قوله تعالى، بل لا تكرمون اليتيم، ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حبا جماً وهذه المفاسد التي جمعتها هذه الآيات هي بعينها مفاسد العهد الذي يمثله جارجينتوا في النهم ويمثله بروكوشول في الفتك والعدوان وكلاهما بعد ذلك باغ النهم على زيادة البغي في أحدهما وزيادة النهم في الآخر ومن العهود المتحولة عهد الفروسية في القرن السادس عشر بين نبلاء الأسبان على الخصوص فإن هذا العهد قد شاخ وشاه حتى بطلت فيه النخوة والحماسة فأصبحت أجذوبة خاوية يتعلق المخدوعون بظواهرها أو الجامدون على بقاياها وقد تصدى لهذا العهد كاتب الإسباني من طراز رابيلي هو سيرفان صاحب كتاب دون الذي تضمن من أمثال العرب وكلماتهم المأثورة ما يكاد يسلكه في أعداد الكتب العربية ولم يكن ذلك عبثا أو لغوا بل كان من تمام التعبير عن العهد الآفل لأنه وافق شيوع التقاليد العربية بين الإسبان وأمم القارة الغربية ويعاصر هذه العهود أو يسبقها بقليل عهد الألعاب الشريرة الذي فشى بين الولايات الألمانية على أيام النبلاء الذين قيل فيهم إنهم نصف أمراء ونصف قطاع طرق وتمثلت ألاعيب هذا العهد في شخصية القروي ألونس البجيل الذي كان كالمسك المشوه في تصوره لأولئك العابثين المحتالين الأشرار ويقال أنه عاش في برونزويك وأن توماس مورنر الذي جمع نوادره بعد ذيوعها نحو قرن من الزمان ولم تثبت نسبة الكتاب إليه ولكن ثبت زيوع النوادر قبل ذلك بغير خلاص ثم جاء الكاتب البلجيكي شارل ديكوستي فاستعار هذه الشخصية وأودعها روحا فالمناكية مرحة كادت أن تجعلها نموذجا للطبيعة الفالمناكية في سزاجاتها التي أذنت بالتحول عند نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وخاتمة المطاف في هذه المواسم الفكاهية كتاب أعجيب البارون منشهاوزن الذي ألفه الكاتب الألماني رودلف إريك راست وأدار حوادثه أو نمادره على شخصية واقعية عاش صاحبها في القرن السابع عشر وعاد بعد خدمته في الجيش الروسي يصدع الأسماع بأخبار البطولة التي يرويها عن نفسه وخوارق الشجاعة والدهاء التي امتاز بها في وقائع الحرب والسفارة بين الملوك والأمراء ومنهم أمراء المشرق في الأساتانة والقاهرة. تلك الشخصية الواقعية هي شخصية كارل فريدريك مانشهاوزن نموذج المفاخر المدعاه بين عصر السيف وعصر البندقية والمدفع. وإحدى أعاجيبه أنه نسي النار التي يشعل بها البارود فأوقف زناد البندقية بضربه على عينه أطارت منها الشرر. فانطلق الرصاص وإحدى هذه العجيب أنه أراد الخروج من القلعة المحصورة فركب القذيفة التي أطلقها عليها فعادت به أدراجها إلى حيث أراد وكانت من منشهاوزن هذا خاتمة العهد الذي راجت فيه أباطيل البطولة بعد عصر الفروسية وقبل عصر السلاح الحديث وراجت فيها على اخبار أخبار السياحات والرحلات مما يصدقه العقل أو لا يقبل التصديق وهذه فكاهات ظهرت لمناسبات متشابهة بين فرنسا وأسبانيا وألمانيا وبلجيكا وتقبلتها الأمم من المغربيين والمشرقيين حيث تداولتها أيدي القراء بمختلف اللغات ومن هذه الأمم من اشتهرت بالفكاهة ومنها من اشتهرت بجهلها وبطء الالتفاف إليها ولا يسعى الناقض عند المفاضلة أن يرجح النكتة في إحداهما على النكتة في سواها وربما كان بعض النكات في أعجيب من شهاوزن أبرع من نكات دونكي شوت وربما كانت النكتة الإسبانية أحيانا أبرع من النكتة الألمانية وعمتها من نسق واحد وطبقة واحدة تؤدي رسالتها في مناسباتها وتسجل الحقيقة التي أصفرت عنها المقابلة بين الفكاهات القومية ودلت على أن الضحك كالمنطق مزية إنسانية توجد بالقوة كما توجد بالسعر حيث يوجد الإنسان وأن اختلافها إنما هو اختلاف بين الظروف والبيئات قبل أن يكون اختلافا بين الطبائع والأصول على أن الطبايع الإنسان العامة لا تمح الفوارق بين المجتمعات في مواقعها المتباينة ولا تمح الفوارق بين المجتمع الواحد في الأزمنة المختلفة والأحوال المتناقضة وليس من الطبيعي أن تكون الأمة الوادعة كالأمة الكادحة أو الأمة الغنية كالأمة الفقيرة أو الأمة التي طال عهدها بالحضارة ومؤنساتها كالأمة التي تحضرت بعد وحشة أو مرت بها الحضارة ناشئة متقطعة ولا تتشابه في الجد ولا الفكاهة أمة تمرست بالمظالم والشدائد وأمة لم تتمرس بها إلا عربا في الآونة بعد الأخرى فمهما تتفق طبائع الإنسان فستبقى بعد ذلك بقية للصبغة القومية في الجد والفكاهة وفي العلم والعمل وفي التفكير والذوق وفي الضرورات والكماليات فوارق الأمم في الفكاهة ونحن في هذه الرسالة نجمل القول في أصول الفكاهة لنستطرد منها إلى الفكاهة الجحة أو الفكاهة المنسوبة إليه في الأمم التي عرفت وتمثلت بحكايات وهي الأمة العربية والأمة الفارسية والأمة التركية وكادت هذه الأمة هي الأمة التركية أن تستأثر به في معظم نوادره، حتى قيل أن جحا المشهور اليوم إلا ما هو جحا جديد من مخلوقات بديها التركية تنقطع الصلة بينه وبين الجحا القديم الذي عرفه العرب في أمثالهم ورجع به التاريخ إلى صدر الإسلام فلا يجمع بينهما غير التسمية باسم واحد وأيا كان من شاه من الأمة التركية فهناك جحا تنسب إليه الحكايات في اللغة العربية واللغة الفارسية. فإذا عنينا بفوارق الأمم في الفكاهة والمضحكات فليس من غرضنا في هذه الرسالة أن نستقص الفوارق في جميع الأمم ولا حاجة بنا إلى أكثر من تمييز الفوارق في خصائص الفكاهة بين السليقة العربية والسليقة الفارسية والسليقة التركية فربما أعانت هذه الفوارق على إسناد الحكايات إلى كل أمة من هذه الأمم حسب سليقتها الغالبة ولا يكون هذا الإسناد بعد كل محاولة في ميسورين الآن إلا على سبيل الترجيح والتقريب دون الجزم والتوكيد ونحن في هذا كمن يقول إن فلان عربي لأنه أسمر فيقول شيئا يستحق أن يقال لأنه لا يستحق أن يهمل ثم لا يجاوز هذا الحد إلى توكيد النسبة مع احتمال وجود البشرة السمراء أو المسمرة بين الشعوب الشقراء واحتمال وجود البشر البيضاء بين العرب وغيرهم من الشعوب السمراء وعلى هذا النهج من التغليب والترجيح نستطيع أن نميز سليقة الأمة في عامة شؤونها ثم غير السليقة التي تنتظر منها في معارض الفكاهة لأن الصورة الفكاهية نسخة من الصورة المحسوسة مبالغ فيها على مثال المبالغة في هذا الضرب من التصوير المشهور في اللغات الأوروبية باسم الكاريكاتور وقد وجد هذا الكاركاتير بالتعبير اللغوي في جميع الأمم قبل أن يُوجد بالخطوط والرسوم. فمن الوصف الصادق لسلقة الأمة العربية أن نقول إنها أمة شعرية منطقية، ومن الوصف الصادق لسلقة الأمة الفارسية أن نقول إنها أمة صوفية دبلوماسية، ومن الوصف الصادق لسلقة الأمة التركية أن نقول إنها أمة عملية واقعية. وإلى أين تنتهي المبالغة الكاريكاتورية بالخيال والمنطق تنتهي إلى الوهم والقياس مع الفارق أو مع الثوارق الكثيرة أما المبالغة الكاريكاتورية في السليقة الصوفية فقد تنتهي إلى المحال والمحاولة وأما هذه المبالغة في السليقة العملية الواقعية فقد تنتهي إلى تحصين الحاصل والحظلقة بما هو مفهوم مستغمن عن التعريف وقد أعطانا الشعر التركي المستعرب ابن سودون أليش بغاوي من أدباء القرن التاسع بمصر والشام مثلا للسليقة التركية لا نظير له فيما نعلم من نظم شعراء العرب والترك ولا شعراء الأمم الغربية لأن أولئك الشعراء يعطوننا المثل فنأخذه من طريق التحليل والاستنتاج ولكن ابن سودون يعطينا المثل على غير قصد منه بمنظوماته التي تعد. تحصيل الحاصل ويرسم لنا الكركاتير بيده ولا يدع لنا أن نرسمه ونستوحي ملامحه من خلال الألصاب ومعانيها ونكتفي هنا بقصيدتين من شعره الذي أراد به الإضحاج لمحاكاة أدعياء المعرفة الذين لا يزيدون في حكمتهم على تعريف المعروف وإحدى القصيدتين على قاسية الألف المقصورة وهي إذا ما الفتى في الناس بالعقل قد سما تيقن أن الأرض من فوقها السماء وأن السماء من تحتها الأرض لم تزل وبينهما أشياء أن ظهر ترى، وإني سأبدي بعض ما قد علمته لتعلم أني من دول علم والحجة فمن ذاك أن الناس من نسل آدم ومنهم أبو سودون أيضا وإن قضى وأن أبي زوج لأمي وأنني أنا ابنها والناس هم يعرفون ذا وكم عجب عندي بمصر وغيرها فمصر بها نيل على الطين قد جرى وفي نيلها من نام بالليل بله بل وليست تبل الشمس من نام بالضحى بها الفجر قبل الشمس يظهر دائما بها الظهر قبل العصر فبل مرا، وبالشام أقوام إذا ما رأيتهم طرى ظهر كل منهم وهو من وراء، بها البدر حال الغيم يخفي ضياؤه بها الشمس حال الصح يبدو لها ضياء ويسخن فيها الماء في الصيف دائما ويبرد فيها الماء في زمن الشتاء وفي الصين صيني إذا ما طرقته يطن كصيني طرقت سوا سوا بها يضحك الإنسان أوقات فرحة ويبكي زمان الحزن فيها إذا ابتلى وفيها رجال هم خلاف نسائهم لأنهم تبدو بأوجههم لحا والقصيدة الأخرى البائية التي يقول فيها عجب عجب عجب عجب بقر تمشي ولها ذنب ولها في بزبزها لبن يبدو للناس إذا حلب لا تعضب يوما إن شتمت والناس إذا شتموا غضب من أعجب ما في مصر يرى الكرم يرى فيه رطبوا أوسيم بها البرسيم كذا في الجيزة قد زرع القصب زهر الكتان مع البلسان هما لونان ولا كذب ك يهود في دير خلطوا بنصارى حركهم طربوا وقناتر الأم الخمس بها ماء في الحفرة ينسربوا والمركب مع ما قد وسقت في البحر لطرف تنسحبوا والخيمة قال الناس إذا نصبت فالحبل لها طنبوا البيض إذا جاعوا أكلوا والسمر إذا عطشوا شربوا الناقة لا من قار لها والوزة ليس لها قتبوا الوز يبيض بثقبته وينام عليه فينثقب والوز الفقص بأرض بلقص كذا في المقص له لا بد لهذا من سبب حزر فزر ما السبب وستمر بنا فيما يلي ألوان من النوادر المنسوبة إلى جحا يحسب بعضها من نوادر تحصيل الحاصل ويحسب بعضها من نوادر الوهم أو القياس مع الفارق وبعضها من نوادر المحال والمغالطة ويساعدنا في هذا التقسيم على الرجوع بها إلى مصادرها مع التحفظ والتماس القرائن الأخرى من التاريخ والمناسبات والشواهد النفسية أو الاجتماعية ونبدأ قبل البدء بعرض النوادر وتقسيمها فنقول أنه تقريب لا نرجو أن نبلغ به مبلغ الجزم والتوكيد ولكننا لا نرى من أمانة البحث أن يهمل أو يصرف عنه النظر فلعله بعد كل ما يقال عن أحكامه التقريبية أصدق الموازين المنصرة لنا في هذا المبحث فما جرى مجراه من الروايات المشاعة بلا إسناد تبلغ مبلغ الجزم والتوكيد